علل قد منشئته حسين أن الكلام من صفات الله الفعليه المتعلقه بمشيئته نمتو لا لا لا نبي من لفظ الاهي يوم القيامة. القيام. وتخصيصه باللوم يدل على أنه يتعلق بالمشيئة. طيب. ومن فوائد الآية أن كلام الغضب ليس بكلام. فإن الله يكلمهم كلام غضب. قال أحسنوا فيها. ولا تكلموا. لكنه في الحقيقة ليس بكلام. لو أن أحداً من الناس كلمك يوبخك ما قيل هذا تكلم مع كلام غلط، فالكلام توبيخ قد يكون عدمه خير من وجود خيام من وجوده. توبيش راحة القيامة من النار هنا وهي ما القيامة هذه في النار كله ده داخل في القيامة ما كملنا الآية تنو. لا بيشترون به ثمنا قليلا. أولا تريد خبر إن في هذه الجملة دون في بطونهم إلا النار. هل استثنى هذا ما نوع يا صالح؟ مم؟ مم؟ ما نوع الاستثناء؟ مفرغ. إذا النار مش مش عرابة. لي إيش؟ ليأكل، ليأكل، طيب. وقفنا على هذا أظن. كلنا. أجل نكمل الفوائد الآية يعني، ولا نأخذ اللي بعدها؟ لا, لا. على بعد، لا نقبل. لا لا. لا ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ومن فوائد هذه الآية إثبات يوم القيامة وقوله قوله سعلا وَلَا الله يوم يَوْمَ ومن فوائدها أن يوم القيامة يُزكَّى فيه الإنسان يُزكَّى فيه الإنسان وذلك بالثناء القولي والفعلي فإن الله يقول لأبي مؤمن في ذنوبه سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وأما الفيلي فإن محل الثناء أنه يعطى كتابه بيمينه ويشهد الناس كلهم على أنه من المؤمنين وهذه تزكي بلا شك ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء لقوله ولهم عذاب ومنها أن عذاب هؤلاء الكافرين, الكافرين عذاب مؤلم ألما نفسيا أو أو ألما جسمانيا الجميع لو لم يكن من الألم النفسي إلا أن الله يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا هذا من أبلغ ما يكون وعيا بالله من الألم النفسي فإذا قال قائل كيف تجمعون بين هذه الآية الكريمة <تصفيق> وبين قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها نشوف من التزكيه التوفيق من الله عز وجل الانسان يزكي نفسه بتوفيق من الله عز وجل نعم بمعنى انه من, من الله عز وجل فالمزكي الحقيقي الله تبارك وتعالى ايه هو مذكى أي فعل ما يذكي ايه امل مذكى أي حقيقه والله ما قال سالم نعم إيه؟ طيب وعلى ابراهيم وغم ما بينه انتعار ما وضع تعارض لكن انا زكاه لأنه قال نفس وما سواها فألهمها بجورها وتقوها قد أفلح من زكاها في احتمال إن, أن المزكي هو الله قد أفلح من زكاها أي من زكها قد أفلح من زكاها الله وتكون من بمعنى التي ولكن هذا بعيد ويدل على هذا قوله وقد خاب من دساه فأجم بينهما أن يقال تزكية الإنسان نفسه أن يعمل ما فيه زكاتها وتزكية الله للإنسان خلقا وتقديرا, خلقا وتقديرا ثم قال الله عز وجل بدأ درس العوم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدع أولئك المشار إليهم الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اشتروا بمعنى اختاروا الضلالة على الهدى، ولكنه عبر بهذا لأن المشتري طالب راغب فكأن هؤلاء والعرب الله طالبون راغبون للضلالة بمنزلة مشتري فالإنسان المشتري للسلعة معناه أنه طالب لها راغب فيها وقولها الظلالة بالهدى الظلالة هنا كتمان العلم فإنه ضلال وأما الهدى فهو بيان العلم ونشره فالإنسان الذي يكتم العلم لا شك أنه ضال وذلك لأنه جاهل بما يجب على العالم في علمه من النشر والتبليغ ولأنه جهل على نفسه حيث منعها هذا الخير العظيم في نشر العلم لأن من أفضل الأعمال نشر العلم فإنه عن العلم ليس المال المال يفنى والعلم يبقى أرأيت الآن في الصحابة رضي الله عنهم هناس أغنية أكثر غنى من أبي هرير رضي الله عنه وذكر أبي هريرة بين الخاص والعام الآن أكثر والثواب الذي يأتيه مما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحريث أكثر وأعظم أرأيت أيضا من في زمن ابن إمام أحمد بن حنبل ونحوه من أمه من الخلفاء والوزراء والرؤساء والأغنية هل بقي ذكرهم كما بقي ذكر هؤلاء لا وهكذا من قبلهم ومن بعدهم فالعلم في الحقيقة كتمانه لا شك أنه ضلالة من الإنسان وجهاله وقوله تعالى بالهدى الباء هنا للعوض الباء للعوض ويقول الفقهاء إنما دخلت عليه الباء هو الثمن سواء كان نقدا أم عينا غير نقد اللي تدخل عليه هو الثمن فإذا قلت اشتريت منك دينارا بثو وش الثمن الثو وقال بعض الفقهاء ان الثمن هو النقد مطلقا ولكن صحيح خلاف ذلك صحيح ان الثمن ما دخلت عليه الباء اذا ما هو الثمن الذي دفعه هؤلاء الهدى فهم دفعوا الهدى والعياد بالله لاخذ الظلامة واشتروا ايضا هذا من جهة العمل من جهز الجزاء والعذاب بالمغفرة، العذاب بالمغفرة اشتروا العذاب بالمغفرة هذا باعتبار الجزاء فلو أنهم بينوا وأظهروا العلم لجوزوا بالمغفرة ولكنهم كتموا فجوزوا بالعذاب نعم والعذاب بالمغفرة قال فما أصبرهم على النار فما أصبرهم على النار هذه ما تعجبية اسم تعجب وأصبر فعل ماضي فعل التعجب ولها مفعول أصبر مفعول أصبر إلا على رأي من يرى إن فعل التعجب ليس فعلا ولكنه اسمه فيقول منصوب على شبه المفعول به، ولكن صحيح أنه فعل وأن الضمير هنا مفعول به. أين الفاعل؟ مستتر يعود على؟ لا، يعود على ما يعود على ما ومعنى ما أصبرهم وما أشبهها من بناء التعجب معناها شيء عظيم أصبرهم، شيء عظيم أصبرهم، يعني جعلهم صبرون. وقول فما أصبرهم على النار قلنا إن هذا تعجب يعني ما أعظم صبرهم صبرهم على النار ولكن هذا التعجب يتوجه عليه سؤالان السؤال الأول هل هذا تعجب من الله أو تعجب منه يعني بمعنى هل إنه يرشدنا إلى إلى أن نتعجب وليس هو موصوفا بالعجب أو أنه من الله هذا واحد أين هم نبالي الشيء الثاني أن قولهم فما أصبرهم يقتضي أنهم يصبرون ويتحملون مع أنهم لا يتحملون ولا يطيقون ولهذا يقولون لخزنة جهنم أدعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب يخفف منه مه مه مهم انيه فرع العذاب نهائيا ولو تخفيف وله الدائم العذاب بالله ولو يوما يخفف عنا يوما من العذاب ومن قال هكذا فليس بصابر والذين يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك ويهلكنا صابرون لا لا الذي يتمنى الهلاك الخلاص مما هو فيه ما صبر. أليس كذلك؟ إذا كيف يقول ما أصبرهم؟ يقول نعم هذا هذا سؤال. أما الجواب عن السؤال الأول وهو هل هو تعجب أو تعجب؟ فقد اختلف فيه المفسرون. فمنهم من رأى أنه تعجب من الله عز وجل لأن المتكلم به هو الله. والكلام ينسب إلى من تكلم به ولا ولا مانع من ذلك لا عقلا ولا سمعا أي لا مانع يمنع من أن الله تعالى يتعجب يتعجب وقد ثبت لله العجب بالكتاب والسنة فقال الله تعالى في القرآن بل عجبت ويسخرون بل عجبتم قراءة السبعية بل عجبتم ويسخرون وهذه القراءة السبعية نعم ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي في القرآن والتهنة فاعل يعود على من على الله عز وجل أنا متكلم وأما السنة فإنها في, القرآن في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره عجب ربنا من قنوط عباده وعلى هذا فالعجب لله ثابت بالكتاب والسلمة هل مانع من أن الله يتعجب من صبرهم لا مانع من هذا فإذا قال قائل العجب يدل على أن المتعجب مباغة بما تعجب به أو منه بما تعجب منه وهذا يستلزم أن لا يكون عالما بالأمر من قبله فالجواب أن هذا ليس هو السبب الوحيد في التعجب قد يكون التعجب صحيح قد يكون التعجب لهذا السبب الذي قيل إن الإنسان أو المتعجب يباغت بالأمر وهو لا يدعي عنه أولا لكن قد يكون التعجب سببه خروج هذا الأمر عما ينبغي أن يكون عليه أو عن نظائره أو ما أشبه ذلك وليس المعنى أنه بغت وبهت هذا الذي تعجب بل لأنه خارج عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه لا لأنه من أجل خفاء السبب لا لأنه من أجل خفاء السبب وهو بهذا المعنى قريب من معنى التوبيح قريب من معنى التوبيخ واللوم أما قول الثاني فإنهم يقولون إن معنى ما أصبرهم التعجيب يعني يقولوا ما أصبرهم وتعجبوا من صبرهم على النار وهذا ذهب إليه من ينكر صفة التعجب لله من من أهل التويد الذين ينكرون مثل هذه الصفات الله عز وجل ولكنه هذا القول كما مر علينا كثيرا قول ضعيف قول ضعيف جدا ولا ينتفتو إليه لأنه خلاف ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله من إجراء نصوص الصفات صفات الله عز وجل على ظاهرها اللائق بالله وقد تقدم لنا هذا كثيرا وبينا أن النصوص في صفات الله ليست نصوصا مطلقة بل هي نصوص مضافة إلى, من؟ إلى الله فتكون لائقة به من من الصفات كل صفة تضاف إلى موصوف فإنها لائقة به حتى ما أضيف إلى المخلوقات ليست الصفة المضافه إلى هذا النوع من المخلوقات الصفة المضافه إلى هذا النوع من المخلوقات أو طيب بل إنه أبلغ من ذلك ليست الصفة المضافه إلى شخص ما من بني آدم كالصفة المضافه إلى شخص آخر تقول مثلا هذا الرجل تصدق بمال كثير وهو فقير يمكن يكون هذا المال كثير كم من ريال بالنسبة له خمسين, خمسين ريال لكن تقول لمن يملك ملايين خمسمائة ألف ملايين الحاصل إن الصفة بحسب ما تضاف إليه فصفات الخالق جل وعلا تليق به ولا يمكن أن نتصور أنها تماثل صفات المخلوقين حتى نحتاج إلى تأويلها طيب إذن القول الراجح على هذا إيش؟ أن التعجب على ظاهره وعلى بابه وأنه واقع من الله عز وجل أما السؤال الثاني فهو هل هم صبروا على النار فكيف يتعجب من صبرهم قال أهل العلم إنهم لما صبروا على ما كان سببا لها من كتما العلم صار كأنهم صبروا عليها صار كأنهم صبروا عليها مثل ما يقال للرجل الذي يفعل أشياء ينتقد فيها يقال له ما أصبرك على لوم الناس عليك، مع أنه ربما أنه ما لوموه أصلا لكن فعل ما يقتضي اللوم يصل معنا ما أصبره على النار أي أنهم لما كانوا يفعلون هذه الأفعال الموجبة للنار صاروا كأنهم يصبرون عليها لأن الجزاء من جنس العمل بل الله عز وجل دائما يقول إنهم يجزون ما كانوا يعملون يجزون ما كانوا يعملون فيجعل الجزاء هو العمل لأنه سببه المترتب عليه شيخ نعم <تصفيق> طيب إذا أصبتها العجب فتح جلزمنا الآن مثل كيف من هذه العبابة ما أصفرهم على النار خارجه عن الموضوع كيف هي هذا الشيء لا ما هو عن ضر أو ما ينبغي أن يكون عليه يعني الحال التي ينبغي أن يكون عليها هؤلاء العلماء الذين من الله عليهم ما هي؟ أن يبين أن يبين الناس ووو الحق فكل إنسان يتعجب من هذا الذي من الله عليه في العلم ومع ذلك يكتوم من أجل أننا لا أننا لا أغرضا من الدنيا إذا العجب من الله إلى الله يعني هو حنا نرد الشيء عن نظائره أو ما ينبغي عليك أو ما ينبغي يكون عليه. دينه. وقلنا إن هذا العجب قريب من معنى ايش التوبيخ, التوبيخ واللو. نعم. كيف يمكننا قول بما لا ينجميان؟ إيش؟ لأن الله يتعجب ويشد العباد إلى الكائنات لا ظاهر اللف إن هو أقل من الله فقط. ما يحتمل من المعنى فتعجبوا منه. ما أحتى. لو, لو لم يح لولا من نجي السبب التعجب إلا خفاء سبب هذا ما يمكن أن ما يمكن أن يكون يعني كلما وجدت عجبا مضافا لله فإنه يجب أن نلغي منه السبب هذا نرغي من سبب منذ عدم يليق بالله لا لا لا المفهوم صحيح لأن إذا علمنا أن أن أحد أسباب العجب الخفاء هذا ما يليق بالله حسب وجب يجب أن ننفيه يجب أن ننفيه وفق صورة فهمنا مثلاً لولا من نجي السبب لا خلاف قصر. لا من أن لا تجعل السبب هو أخفه أن تمنع هذا السبب وأسباب أخرى يمكن تكون يمكن يكون غير ان خرج عن رأيه أو غير ان خرج ما ما ينبغي يكون عليه لكن هذا اللي احنا فهمناه وقد يكون معنى الآخر الاقبلة ما نعلمهم إنما الكلام على الشيء الفاسد ما يجوز ما يمكن أبدا ولهذا لا صح أن نقول إن الله إنه يجوز أن نسب الله بكل شيء بدون مماحة هل هذا مو صحيح؟ هل إذا ورد صفة سلبية، كما لا كما نكتب ردة، كما لا الله لله، لكن مثل السنا، ما يكتب الله أنه يقذى يوصف الله بأنه يقذى، بلا بلا إنه ما هو ما هو ما يجهل ولا النوم فقول الله سبحانه لا يقذان إلا أقام ما نقول يقذاء لأننا إذا قلنا يقذان فاليقذاء إنما تقال في من يعتيه النوم، أيقال هو يقذاء، نقول هو حي لا تأخذه سنت ولا نوم. هذا وصفا لا تبقى لأن أصل يقضى تقال في من يقبل النوم والذي يقال يقضى هو نوم ويقضان ونائم فهذه من الصفات التي تقابل تقابل العدم والملكة كما هو معروف بمعنى أنه إذا انتفى واحد منها ثبت الآخر فيما يكون في من يكون قابلا لها أما الباري لو وعلا ما يكون قابلا للنوم حتى نقول أنه يقضان يعني فلنقول صعب التفريق صعب جدا لا واضح اليقضاء معناه الذي من شأنه نعم. أي نعم, نعم. فيكون لأن يقضاء لكن نقول حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوك قال أولئك نعم فما, فما أصبرهم على النار النار هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين والظالمين لكن الظلم إن ظلم كفر كان ظلم كفر هم مخلدون فيها وإن كان ظلما دون الكفر فإنه يعدد بحسب حاله حتى يخرج منها ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ذلك المشار إليه ما ذكر من جزائهم يعني ذلك الجزاء الذي يجازون به بأن الباء هنا للسببية لأن الله نزل الكتاب بالحق قد تقول ما هو الرابط هنا بين السبب والمسبب ما هو الرابط أنهم عذبوا لأن الله نزل الكتاب بالحق ويقول الرابط واضح جدا لأنه ما دام الكتاب نازلا بالحق فهل من من اللائق لهذا الكتاب منزل بالحق أنه اكتمت ولا لا لا الحق يجب أن يبين فلما أخفاه هؤلاء استحقوا هذا العذاب لأن الكتاب حق نزل بالحق مصاحبا له وحاكما به إذا رأينا في القرآن نزل بالحق فالمعنى أنه نزل مصاحبا للحق فليس نزله باطلا وحاكما بالحق أيضا فليس حكمه جائرا، وكذلك مخبرا بالحق، فليس خبره كاذبا. الطباة يقولي أنا دائما تأتي في القرآن أنزل الله كتاب بالحق، أي مصحوبا به حال نزوله، فليس مكتوبا، ولا مغيرا فيه، ولا محرفا، لا من لا من تبريل ولا من محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا نزل بالحق، ها؟ بعد الثاني المعنى الثاني حاكما به حاكما بالحق المعنى الثالث مخبرا بالحق مخبرا بالحق لأن الكتاب نزوله يحتاج إلى أن يصف بالحق حتى لا يكون مكذوبا على الله عز وجل ثانيا أحكامه تحتاج إلى الوصف بيش بالحق حتى لا يكون فيها جور وظلم ثالثا أخبار أيضا موصوفة بالحق حتى لا يكون فيها كذب تلاكون فيها كذب سواء كانت هذه الأخبار مما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته أو مما يتعلق بالأخبار الماضية أو بالأخبار المستقبلة ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق الكتاب المراد به هنا الجنس القرآن والتواريخ والإنجيل وغيرها من الكتب وقوله بالحق والصدق بالنسبة للأخبار والعدل بالنسبة للأحكام. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً. وإن الذين اختلّوا يشكل على بعض طلبه. وإن مع أنه معطوف على بأن. وكان مقتضى العقل أن يقال وأن الذين وأن الذين اختلفوا قال لي استنى استنى فيه ايه استنى فيه ايه في موضع الحال ايه طيب لا ما هذا هي معطوفة هي معطوفة لكن لكن فيه مانع يمنع منه فيه وجود سبب الآن ولكن كل الأشياء ماتتن إلا بوجود أسباب وانتفاء المانع مانع. وهنا فيه مانع يمنع من الفتح تكون سببية لو فتح لا اقتران جوابها باللام نعم صح خبرها خبره. اقتران خبرها باللام نعم هو اللي يمنع من الفتح حتى إنك تقول علمت إن زيدا لقائمون وتقول علمت أن زيدا قائم شف علمت إن زيدا لقائم هو يجب الكسر لوجود اللام المانع من الفتح في خبرهم وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد اختلفوا فيه ما نوع هذا الاختلاف اختلفوا فيه بأن قال بعضهم إنه حق وقال بعضهم إنه باطل لا في شقاق بعيد الشقاق النزاع وسمي الشقاق النزاع شقاقا لأن كل من المتنازعين في شق هذا في شق وهذا في شق والبعيد معروف البعيد في, في المكان فقوله سبحانه وتعالى إن الذين اختلفوا في الكتاب قلت في كونه حقا أو باطلا لا في شقاق بعيد. هل أحد من هؤلاء الذين كتموا اختلافوا؟ أجاب نعم. فإن من هؤلاء من بين ووضح. لكن الذين اختلفوا هم الذين في الشقاق البعيد. أما من بين ووضح فهو على الحق. فمثلا عبد الله بن سلام بين ووضح وهو مندهش. والنجاشي منين؟ من النصارى أبين ووضح وآمن، لكن البقيه مختلفون متنازعون، فهم في شقاق بعيد، والآية هذه واضحة في أن الاختلاف ليس رحمة بل إنه شقاق وبلاء، وعبيه نعرف أن ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اختلاف أمتي رحمة. لا صحة له، ولا يصح، وليس الاختلاف برحمة، بل قال الله تعالى ولا أزالون مختلفين إلا من رحم ربكم، فإنهم ليسوا مختلفين. نعم الاختلاف رحمة بمعنى أن من خالف الحق لاجتهاد، فإن الله تعالى رحمه بإيش؟ بالعفو عنه، بالعفو عنه إذا أخطأ. وجعل له أجراً هذا صحيح وأما أن يقال الاختلاف أحمى كان معناه يجب علينا كلنا الآن إننا نسعى إلى الاختلاف نعم لأنها وسبب الرحمه على على زعم هذا المروء فالصواب أن الاختلاف شر لكن رحمة الله تعالى وسعت المختلفين بمعنى أن من خالف اجتهاد فإن رحمة الله تعالى تسعه نعم ذلك خلق نعم نعم ما خلق الاختلاف فقال خلق والاختيار فالاث التي بعد يعني في خلاف في قول ولذلك هل هو للرحمه او هو عائد على الاختلاف والصواب أنه عائد على الاختلاف لقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لكن المرحومون الذين رحموا متفقون على الحق الذين روحوا متفقون على الحق, الحق ولكن اختلاف العلماء من عهود الصحابة نعم إلى عهدنا هذا وكثرة حتى في المذهب الواحد يختلفون العلماء كثيرا هل هو رحمة بالنسبة للعوام لعامة الناس أو لا؟ الظاهر أنه لعامة الناس بلبلة <تصفيق> ماش ماش بلبلة لكن بالنسبة للمجتهد إذا أخطأ وأما العامي فإن تتبع الرخص هو حرام عليك كما هو معروف مم. إذا تتبع الرخص وقال والله أنا بأخذ بالأسهل من المذاهب أو من الأقوات هذا ما يجوز لأنه تتبع هواه بس مشكلة يا شيخ نقول يعني من عهد الصحابة إلى الآن نعجب ولا عصرا يعني خلق من الخلاف ونقول لهم شرق نعم لكن هذا الخلاف اللي حصل بالنسبة للمختلفين ما اختلفوا في الواقع لأن الهدف واحد وهو الوصول للحق أنا مثلا عندما أخالفك في مسألة وأنا أعرف أنك رجل مخلص وناصر وتريد الحق إيه. ما أعتقد أنك خالفتني الآن صحيح لأن الهدف واحد الخلاف الأهواء اللي يريد الإنسان أن يتعصب لهواه هو لأهل العلم واضح لكن أنا سؤالي للعالم العامة الناس, الع... عامة, الناس بارك الله فيه. عامة الناس يسألوها للعلم يأسن و يسأل من يثق به من عصر عص الصحابة إلى اليوم كل يسأل من يثق به وحينئذ يكون مطمئنًا إلى قوله هل يبقى شرط عليه لأن لا لأن القول أمامه واحد القول أمامه واحد حتى العلماء قالوا لو اختلف عليه الشخصان في الفتوى ولم يترجحن دوّاحد وما يخيار خلنا نضرب المثال الذي وضح الكلام لأنه نعم. يعني واحد عندنا يسأل عالم هنا نعم عن حكم مثلا الوضوء من اللحم الاجتماعي نعم وهو يفتي يقول توضع من اللحم الاجتماعي نعم لكن لا بد أن يكون هذا مثل ما قال عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن أما بالنسبة للمؤمنين فلا شك إنهم لو اتفقوا لكان أحسن ولكن الله تعالى يبنوهم بهذا الشيء فهو باعتبار تقدير الله لا شك أنه حكمه. لا هذا الأحسن معمر هذا. نعم. من هذا الصحابي إلى المعمر صار قبل. نعم حكمة هو نقول بالنسبة لطلا حكمة لا شك لا شك. ولهذا مسائل الإجماع يطمئن الإنسان إليها أكثر ويرتاح لها أكثر مسائل الخلاف. نعم. عندك سؤالاً أنا كنت موجودين عن الوجدي ذكرت آخره. يقول هو هذا خاص في اليهود والنصارى ولا في البيض ف... الظاهر إنه كل من خالف الحق عنادا واستكبارا واليهوا فهو داخل بالآية سواء اليهود والنصارى أو غيرهم إذا فيه مثلا من هذه الأمة من خالف الحق عنادا مثل كثير من رؤساء المتدعة تبين لهم الحق وعرفوا وأقنوا معاند ولعل الله أصره فهم شقاق في شقاق بعيد نعم يكارك في اليوم الثاني معطف علولة بشي المعنى الشيء من السبب نعم فلتقوم من السبب اللي فالدع ذلك بأن الله نزل نعم نعم من السبب الوجه الوجه إنه لما إن عذابهم هذا بسبب شقاقهم البعيد ثم قال الله تعالى ليس البر شيء خاص وائد هم نطف على هذا خاص وائد وراه أقول نطق نطف على السبب ثم يعني ايه يوم. نأخذ هو بس في الكتاب من الذين اختلفوا يعني يقول اظهار في موضوع الاظمار هذا ظاهر من باب من باب تعظيم الاختلاف يعني كأن هذا لما ذكر الكتاب الأول ذكر ثانيا كأنهم من باب تعظيم الاختلاف أنه إن هذا كتاب ما ينبغي أن يختلف فيه. بالإظهار هنا والله أعلم أنه من أجل تعظيم هذا الاختلاف. يعني اختلفوا في الكتاب اللي ما ينبغي أن يختلف فيه لأنه من عند الله هو حق طيب نشوف الفوائد الآن؟ نعم. إنهم بعيد عن يعني. نعم. لا بعيد عن الحقيقة. لا بعيد بعيد المكان. لكن أصل المسألة من المشاقة في في المكان. المشاقة في النزاع والمخالفة. لكن مشبه بذوء بالم... في بالم... بالم... المكان نحن قلنا أنه يكون هذا في الشق وهذا في الشق طيب نأخذ الفوائد قال الله عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة من فوائد هذه الآية الكريمة أن سبب ضلال هؤلاء أنهم وكتمانهم الحق أنهم ما أرادوا الهدى إنما أرادوا الظلال والفساد والعياذ بالله لقوله أولئك الذين اشتروا ومن فوائدها إضافة الفعل إلى الكاعل فيكون فيه رد على من؟ جبرية على الجبرية ومن فوائدها أن عقوبة الله لهم ليس ظلما من منها بل هم الذين تسببوا لها حيث اشتروا ضلالها بالهدى والله عز وجل ليس بظلام العبيد ومن فوائد الآية أن الجزاء من جنس العمل لقوله والعذاب بالمغفرة ومن فوائد الآية أن نشر العلم وإظهاره وبيانه من أسباب المغفرة لأنه جعل له العذاب في مقابلة الكتمان وجعل العذاب بالمغفرة فدل ذلك على أن نشر العلم من أسباب مغفرة الذنوب كما أن الذنوب أيضا تحول بين الإنسان وبين العلم فكذلك كتم العلم يحول بين الإنسان وبين المغفرة وقد استدل بعض العلماء بأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين معرفة العلم بقوله تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس إليك إليك إليك تيب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان رفور رحيم فقال لتحكم ثم قال واستغفر فدل هذا على أن الاستغفار من أسباب هتح العلم وهو ظاهر لأن القلوب العياذ بالله رين على لأن الذنوب رين على قلوب لا بل فان على قلوبهم ما كانوا يكسبون فإذا كانت رين عليها فإن للسفار يمحو هذا الرين وتبقى القلوب نيرة مدركة واعية ومن فوائد هذه الآية إثبات العجب لله عز وجل لقوله فما أصبرهم على النار وهو من الصفات الذاتية والفعلية الفعلية, الفعلية نعم لأنه يتعلق بمشيئته وكل صفة من صفات الله تتعلق بمشيئته فهي من الصفات الفعلية فإذا قال لنا ما هو دليلكم على أن العجب يتعلق بمشيئته قلنا دليلنا على ذلك أن له سببا وكل ما له سبب فإنه متعلق بالمشيئة لأنه وقوع السبب بمشيئة الله فيكون ما تبرع عنه كذلك في مشيئات الله، ومن فوائد الآية توبيخ هؤلاء الذين يكتمون منزلا الله، لقوله فما أصبرهم على النار، وكان الأجدار بهم أن يتخذوا وقائة من النار لا وسيلة إليها، ومن فوائد الآية إثبات العلال. اللي بعده ذلك بأن الله نزل الكتاب الحق من فوائد العيه إثبات العلل والأسفال لقوله ذلك بأن والبال السببية وقد ذكر بعض أهل العلم أن في القرآن أكثر من مئة موضع كلها تفيد إثبات العلل خلافا لمن خلافا للجبرية الذين يقولون إن فعل الله عز وجل ليس لحكمة بل لمجرد المشيئة بل لمجرد المشيئة وقد والغريب أن بعض العلماء ذهب إلى هذا المذهب حتى أنه في مختصر التحرير للفتوحي وهو من كتب صلفقح للحنابلة قال وفعله وعمره تعالى لا لعلة وحكمة في قول يعني في قول قادته قال في قول فمعناه أن القولان متقابلان في الترجيح وهذا لشكل غلط فالصواب أن فعله وأمره كله مقرون بالحكمة نعم طيب ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على كتب الله عز وجل لقوله بأن الله نزل الكتاب بالحق ومن فوائدها ثبوت العلو لله لقوله بأن الله نزل كتاب. ومن فوائد الآية الكريمة أن المختلفين في كتب الله لا يزالون في شغاق وأنهم بعيد بعضهم من بعض لا تتقاربوا أقوالهم وإن, وإن, وإن تقاربت أبدانهم لكن أقوالهم لا تتقارب لقوله ففي شقاق الله أكبر المشدق والمغرب ولكن البر من آمن بالله في هذه الآية قراءتان ليس البر أن تولوا وليس البر أن تولوا فأما على قراءة الرف فإن البر تكون اسم ليس وأن تولو خبرها وكذلك إذا كانت ليس البر تكون البر خبرها مقدما, خبرها مقدماً وأن تولو اسمها مؤخرا يعني تقدير الكلام على الأول ليس البر توليتكم وجوهكم والتقدير على الثاني ليس البر توليتكم بره طيب يقول عز وجل ليس البر والبر هو في الأصل الخير الكثير ومنه سمي البر جساعته واتساعه ومنه اسم من اسماء الله انا كنا من قبل نجعوه انه هو البر الرحيم المعنى ليس الخير وكذب الخير والبركة ان يولي الانسان وجهه قبل المشرق اي جهة المشرق او جهة المغرب وهذا نزل عندما ساء بعض الناس او ساء بعض الناس تحويل النبي صلى الله عليه وسلم من ال... من بيت المقدس إلى الكعبة. فبين الله عز وجل إنه ليس البر أن الإنسان يتوجه إلى هذا أو هذا، ليس هذا والشأن الشأن إنما الشأن إن هو في الإيمان بالله إلى آخره. أما الاتجاه فإنه لا يكون خيرا إلا إذا كان بأمر الله، ولا يكون شرا إلا إذا كان مخالفا لأمر الله. فأي جهة توجهتم إليها بأمن الله فهي البر وارهج ما طيب على هذا لا نقول إن العبرة بالعمل العبرة بنوع العمل ما هو نوع العمل هل هو طاعة لله أو ليس بطاعة إن كان طاعة فهو بر وخير وإلا فليس ببر ولا خير ولهذا السجود لغير الله كفر وشرك وفي وقت من الوقات صار السجود لله عبادة وتركه كفرا الله السجود لغير الله صار عبادة وتركه كفرا قتل النفس بغير حق من أكبر الكبار وفي وقت من الوقات صار من أفضل الطاعات قطيعة الرحم من الكبائر، وفي وقت من الأوقات صارت خيرا صارت خيرا فإن قتل الأبي لابنه من أكبر القطيعة، ومع ذلك هنا عمر به إبراهيم صار من أفضل القربات فالشأن إذن في طاعة الله عز وجل ليس في العمل الذي تفعل وإنما المقياس هل هو من أمر الله أو ليس من أمر الله إذن كوننا نتجه للمشرق المشرق أو المغرب، هذا مو هو مو مو ليس هذا هو البر، إلا إذا كانت تجاه هنا، لله الله، صاعت الله، حين برا، نعم. أقول فطيعت الرحمة، مثال. مثلاً ذبح ألبين؟ لا، غير قاضع، ما دلت. ذكرنا قبل قاضي النصر على سبيل العموم. قتل, قتل إبراهيم لبين. نعم. نعم قولها المشرق والمغرب إذا قال قائل أنتم ذكرتم هذا في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وليس هذا قبلا للمشرق ولا للمغرب وإنما هو للجنوب أو الشمال أليس كذلك قلنا بلى لكن أظهر وأبين الجهات هي جهة المشرق وجهة المغرب لأن جهاد المشرق والمارد ما تخفى على أي إنسان والنصارى يستقبلون المشرق وكل منهما يقول إنه هو فاعل البر فأنزل الله هذه الآية لكن الأول أصح لا كنا المشركين يا شيخ حليس كتابت لا لا لأن هذا في اعتبار التعبد لله ما هذا الشيخ يخببت النصارى والتعبد كله يقول قبلها. يعني قبله مستقبل للناس. يعني بمعنى الناس يعني بما افتحوا للناس لا لا لا. <تصفيق> لا قال ولكن البر فيها أيضا قراءتان وهي ولكن البر ولكن البر وعلى هذا فتكون لكن عاطفة غير عاملة والقراءة التي بالمصحف ولكن البر من آمن بالله فتكون عاملة قول ولكن البر من آمن بالله البر من آمن كلنا يعرف أن البر عمل البر عمل ومن آمن عامل ومن آمن ومن آمن عامل فكيف يا صح؟ أن يكون العامل خبرا عن العمل في هذا وجه الوجه الأول أن الآية على تقدير مضاه وتقديره ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر تجرب لكم ثانيا أن, أن الآية على سبيل المبالغة ولا فيها تقديم مظاهر كأنه جعل المؤمن هو نفس البر مثل ما يقال رجل عدل بمعنى أنه نعم عاد ووجه ثالث أن نجعل البر بمعنى البار ولكن البار فيكون مصر بمعنى اسم الفاعل يعني ولكن البارة حقيقة القائم بالبر من آمن بالله وقوله من آمن وش محلها من العرب من محلها الرحل على كل تقدير على قراءة التخفيف وعلى قراءة التشديد قال من آمن بالله واليوم الآخر آمن به تقدم أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق لكنه إذا قلنا بالباء صار تصديقا متضمنا للطمأنينة متضمنا للطمأنينة والثبات والقرار فليس مجرد تصديق لو كان لو كانت بمعنى التصديق المطلق لكان يقال آمنه أي صدقه لكن آمن به مضمنتهم معنى إيش لا هي مضمنة مع الطمأنينة والاستقرار لهذا الشيء وإذا عديت بالله مثل فأمن له وضوط فمنه إنها ضمن معنى الاستسلام والانقياد قال من آمن بالله الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بالألوهيated والإيمان بأسمائه وصفاته لا بد من هذا الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته أما الإيمان بوجوده فإنه كما سبق دل عليه الشرع والحس والعقل والفطرة قولة طيب دلالة الشرع عليه واضحة انزال الكتب ويرسال الرسل كل هذه من اين جاءت من الله عز وجل ودل عليه الحس دل على وجوده الحس سبحانه وتعالى فإننا نسمع ونلمس أن الله سبحانه وتعالى يدعى فيجيب وهذا تليل حسي على وجوده تبارك وتعالى كما في سورة الأنبياء وغيرها ونوح نذناد من قبل فاستجبنا له وأيوب نذناد ربه ونذناد أن نمسنا الضور فاستجيبنا له إلى أخر كثير وهذا أيضا شيء يلمسه الإنسان بنفسه أنه يدعو الله عز وجل بجلب خير له أو دفع شر عنه فيحس بذلك أما دلاث العقل على وجود الله عز وجل فما هو؟ لا بد من صنوع ولا وله نعم ما من حادث إلا وله محدث كما قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون هذا الكون العظيم بما فيه من النظام والتغيرات والأحداث لا بد أن يكون له موجد محدث يحدث هذه الأشياء وهو الله عز وجل وإلى هذا الدليل أشار الله بقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ودل على وجوده الفطرة فإن الإنسان لو ترك وفطرته لكان مؤمناً بالله, بالله والدليل على هذا قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن شيء إلا يسبح بحمده حتى غير الإنسان مفطور على أنه يعرف الرب عز وجل الثاني أنيمان بربوبيته وهذا فرع لمن بوجوده يعني ليس مجرد وجود الله عز وجل بل هو رب سبحانه وتعالى يحكم في عباده بما يشاء كونا وشرعا كونا وشرعا الأحكام الكونية هي ما, ت... ما يتعلق بالإيجاد والخلق والأحكام الشرعية ما يتعلق بالتنظيم والسن يعني يسن لعباده سننا ويشرع لهم شرائع هذه أحكام شرعية فمسألة الأحكام متعلقة بتوحيد الرقوبية لا بتوحيد الألوهية. لأن الأحكام كما لأن الرب معناه هو الذي يتصرف عباده كما يشاء خلقا وحكما فله الخلق ولا أمر. كما قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر أما الإيمان بألوهيته فهو أن تعتقد أنه لا إله في الوجود يستحق أن يعبد سوى, سوى الله عز وجل كل الآلهة التي تعبد من دونه من أنبياء وملائكة وأولياء وأشجار وأحجار ونجوم وشمس وقمر كلها باطلة ذلك بأن الله الحق وأن ما من دونه الباطل بإقراء الآية نعم ففيه أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق ولا يكفي كما يفعله كثير من المؤلفين المعاصرين في تقرير التوحيد وكذلك المتقدمون لا يكفي أن نقرر التوحيد بتوحيد الربوبية المتكلمون يقولون الإله هو القادر على الاختراع ولو كان هذا معنى لا إله إلا الله لكان المشركون موحدين لأنه مشكير لا ينسى ولا ينسى ألتهم من خلقهم لا يقول الله ولكن الألوهية خير الألوهية تتعلق بالعبادة بمعنى أنه لا أحد يعبد بحق سوى الله عز وجل أما الإيمان بأسمائه وصفاته فهو أيضا من تمام الإيمان بالله عز وجل تؤمن بكل اسم يسمى الله به نفسه وتؤمن بكل صفة وصف الله بها نفسه ولا تستنكر أو تشمئز من صفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم نعم فإنها حق كثير من الناس إذا سمع شيئا من آيات السفات أو آحاديثها وقول له استنكر ويشمئز ويظن أنها دالة على التشبيه والتمثيل فيا فيأخذ بتأويلها وتحريفها إذا لم يمكنه إنكارها فإن أمكنه إنكارها أنكرها ولا يباله فأهل البدع بالنسبة لما يتعلق بالأسماء والصفات وبغيرها مما يخالفون فيه حتى في مسائل القدر وفي مسائل الإيمان لهم مذهب الطريق عندهم كلهم على حد سواء. إذا جاءت النصوص على خلاف ما يذهبون إليه إن تمكنوا من إبطالها قالوا هذه باطلة هذه ما تصح كما يقولون أخبار الآحاد لا تثبت بها العقائد هذه القاعدة التي من أبطل القواعد يريدون أن نقضوا بها على كل ما جاء من أسماء الله وصفاته في أخبار الأحاد فإذا وجدوا خبرا يخالف مذهبهم وطريقتهم البدعية وهو من أخبار الأحاد حلطون ما يحتاج لا ينظرون في رواته ولا في تلقي الأمة له بالقبول ولا يفكرون في هذا أبدا خلاص اشطب عليه هذا خبر آحاد مخالف لما يعلم بالضرورة من العقيدة عندهم، فيجب أن يكون باطلا المكتوبة. إذا عجزوا عن الطريقة الثانية لهم، إذا عجزوا عن رد الخبر بأن كان في القرآن أو في متواتر السنة، سلطوا عليه معاول المجاز. سلطوا عليه معاول المجاز. كل واحد منهم معول. هذا معول خشب وهذا معول فولاذ وهذا معول حديد هذا يقول مجاز مرسل وهذا يقول مجاز عقلي وهذا ي ي يقول إنه استعارة وما أشبه ذلك نعم حتى يقضوا عليه بهذا التحريف هذه طريقة طريقة البدء ما ت ما تخلو منها لكن أن السنة والجماعة يقول ما لنا ووالأمر الذي أخبرنا عن نفسه من الله وهو أعلم بنفسه وأصدق حريثا من غيره وهو ينيد البيان لخلقها والتعمي عليهم البيان يبين الله لكم أن تضلوا فكيف إذا كان الله عز وجل لا يريد إلا البيان لخلقه وهو سبحانه وتعالى أصدق القائلين وأعلم من نطق بما نطق به كيف نقول هذا مجاز هذا ليس بحق هذا يجب النصرة الواجب علينا أن نؤمن به ونأخذه على ظاهره لكن يجب علينا كما قررناه ونقرره كثيرا الحذر من أمري وهما التمثيل والتكييف تمثيل والتكييف ما نقول هذا الظاهر مثل ما نعرفه من نفوسنا، أو كيفية هذا الشيء كذا وكذا كل هذا أمر باطل لا يجوز اعتقاده، وهذه القاعدة إخواننا إذا أخذنا بها استرحنا طردا وعكس، استرحنا طردا بحيث ما يخرج عنها شيء، كل الأحاديث أو الآيات الواردة في صلاة الله نقول هي على هذا، ونقول هي ثابت الله لكن بدون تمثيل واتكية، واتكي. هذا الطرد، العكس ما أحد يعترق علينا يقول ليش؟ أولتم في كذا وتركتم التقي في كذا يعني بعض الناس قد يستوحش من بعض الصفات يستوحش منها كثيرا وإن كان يثبت غيرها بنفس المنقادة كثير من الناس تأتيه مثلا الصفات المعاني يقبلها ويسلم بها بكل سهودة لكن تأتيه بعض الصفات التي هي من جنس الأبعاض لنا ولا نقول إنها بعض لله لأنه حرام أن نقول هكذا فتجده يتوقف ويقشعر ويقدم رجلا ويؤخر أخرى في إثباته والواجب علينا ما الواجب؟ مسلم. أن نسلم له ونقول لا فرق بين هذا وهذا ونؤمن بأن هذا الذي أخبر الله بي عن نفسه لا يشبه ولا يماثل صفات المخلوقين وبهذا نستريح والحمد لله أن الشيء الذي لا يليق بالله يبينه الله ورسوله الشيء الذي لا يليق به يبين لا يطرف هكذا لما قال الله لعبده إن استطعمتك ولم تطعمني واستسقيتك ولم تسقني ومردت فلم تعودني هذا وش ظاهره ظاهره أنه لا يليق بالله عز وجل أن يستطعم أحدا وهو يطعم ولا يطعم أو أن يستسقي أحدا أو أن هذا ظاهره ولهذا لما كان هذا ظاهره بين الله تعالى أنه ليس بمرأة إذا قال له عبده كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فَلَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوْجَدْتَ لو ذَلِكَ عِنْدِي كيف أسطيك وأنت رب العالمين فقال أما علمت أن فلان عبد فلانا استسقاك فلم تسطهي أما أنك لو سقيتهم لوجدت لو ذلك عندي أشفال الآن الشيء الذي ما يليق يبين والشيء الذي أثبته الله لنفسه يبقى على ما هو عليه هذه القاعدة اللي هي الحكم رابع من الإيمان بالله اختلف فيها أهل الملة اختلف فيها أهل الملة فمنهم السلف وهم هم فقط أهل السنة والجماعة أثبتوها لله تعالى على ظاهرها على ما يليق بالله عز وجل ونفوا عنها التمثيل والتكييف وبعض الناس أنكرها، صار يؤمن بالأسماء دون الصفات، وبعضهم يؤمن ببأسماء وبعض الصفات دون بعض، وبعضهم ينكر الأسماء والصفات، نعم، وبعضهم لا يصف الله تعالى لا بال بالإثبات ولا بالنحو، نعم، وهذا شيء معروف عند من يتكلمون في هذه الأمور، المهم أننا الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور الإمام بوجوده ورببيته وألوهيته وأسمائه وصفاته نعم الثاني واليوم الآخر يؤمن بالله واليوم الآخر اليوم الآخر هو يوم القيامة وسمي آخرا لأنه ليس بعده يوم إذ هو يوم مستمر ما فيه لا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر ولا شيء يوم دائم مستمر فلذلك سمي اليوم الآخر نعم الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت كما قال الشيخ الaintان في العقيدة الوسطية يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيدخل في ذلك فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر وحشر الناس حفاة عراة غرلة والحساب والميزان والصراط والحوض والشفاعة وغير ذلك مما أخبر الله به أنه يكون يوم القيامة داخل داخل في هذا كل ما أخبر الله به مما يكون بعد الموت فإنه داخل بالإيمان باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر كما يتضمن ذلك فإن كل من آمن بالشيء استعد له ملعى فالذي يقول إنه مؤمن باليوم الآخر لكن ما يستعد له هذه الدعوة منه ناقصة ناقصة ومقدار نقصها بمقدار ما خالف في الاستعداد له تتبع لكم طيب كما أنه لو قيل لو قيل مثلا إنه سينزل اليوم مطر نعم فضل للحب إنسان عنده حب قمح قيل له سينزل اليوم مطر فظل فضل للحب معلوم أن اللي ما هم مؤمن بهذا الكلام ما هم مغطي. كذلك لو قيل سيأتي اليوم عدو فشدد في الحراسة إذا, إذا آمن بأنه سيجي عدو شدد في الحراسة يجي ما يمكن إذا لم يؤمن ما يهم ولا شك أن الإنسان المخالف لما أمر الله به ورسوله أن عنده نقصا في الإيمان باليوم الآخر ولهذا كثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به في القرآن يقرن بذلك كثيرا مما يدل على أن الإيمان باليوم الآخر يستلزم الإنقاءة لله عز وجل والشفاعة والصراب والجنة والنار، كل هذا داخل في اليوم الآخر قال والملائكة أظن هذا مبتد درس الإمام بالملائكة الملائكة جمعوا ملك وأصل ملك ملأك وأصل ملأك معلك نعم لأنه ما أخذه من الألوكة وهي الرسالة هكذا يقول لنا اللعويون فصار فيها إعلال بالحذف وبالقلب وجمعت على إيش؟ ملائكة. ملائكة والملائكة هم عباد من عباد الله سبحانه وتعالى خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور وسخرهم لعبادته ليلا ونهارا يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهم أجسام وهم أجسام ذو عقول الدليل على ذلك قوله تعالى جاعل الملائكة رسولا أولي أجنحة والأجنحة هاتسام للا ها هاتسام جبريل عليه الصلاة والسلام رآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته وله ستمائة جناح سد الأفق وجاءه على صورة رجل وألا صورة دحية الكلب وكل هذا يدل على أنهم أجساد ولهم عقول، ها؟ ما في شيء، نعم. والهذا يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولو كان ما لهم عقول كما قاله بعض الزائرين لكان هذا أكبر قطح في رسالة الرسل كله إذ أنه يكون الواسطة بينهم وبين الله. مجنون لا عقل له ولا أكبر من هذا القدح والعيادة بالله في الرسل وفي من أرسلهم أيضا قل لا كيف يأتمن على وحيه من ليس له عقل فقد حن في الله وقد حن في وقد حن في الرسل والعيادة بالله ومن الغرائب هذه شاءت في أرساط بعض الناس وقالوا إنهم ليسوا أجساماً وليس لهم عقول، وهذا لا شك أنه قول باطل من أفضل الأقوال، والصواب بالأري بأن لهم عقولاً وأنهم إيش أجسام، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاهم قوة ونفوذاً عشد من نفوذ الجن، الجن لهم قوة ونفوذ. والشيطان يجري من بناءات مجرى الدم والملك أشد قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وقال الذي عنده علم عن كتاب أنا أتيك به قبل أن أرد إليه طرفك فجاءت به الملائكة من سبأ إلى الشام قبل أن أرد إليه طرف وعرش عظيم وهذا تني على أن الملائكة أقوى وأشد نفودا من الجن على للجن من النفود لشوف سرعتهم يصعدون إلى السماء ويقعدون مقاعد للسمع فالحاصل إن الملائكة لا شك أنها أجسام وأن لهم عقولا وأنهم يأتميرون بأمر الله عز وجل وأنهم يسجدون له ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة ها والملائكة وهم لا يستكترون لهم شراء لهم شراء لهم شراء ما أظن واعلم أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام منهم من عين لنا وعرفناه باسمه ومنهم من لم يعين فمن عين لنا واجب علينا أن نؤمن باسمه مثل يا حسين لا. إسرائيل عوام اصرفي مش دعاء مالك مالك, مالك, مالك مالك خاصم الموت امي مكره ما كيدن صح الحديث بهذا اللفظ فيه نظر صحيح ها مالك مكر مكر ولا مكاي ايه هو مكره هو مكاي لا لا مالك, مالك, مالك, مالك خاصم الموت مالك الموت لكن ما نعرف اسمه بعض الناس يقول اسرائيل ولكن ما صح نعم نعم هاروت وماروت لا ملك. أيه نعم وما وزعم أكين بها هاروت وماروت صح صحيح نعم تقول مالك الشيخ هو خزع النار نعم وليس هو مثال نعم أصورت في حديث أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى جفريل ما ليه لا أرى يضحك. يتحق تأكد لأنه لم يتحق قط أقول تأك... من... تأكد منه تأكد منه تأكد <تصفيق> منه مفهوم هذا طيب أن لا علمناه باسمه يجب علينا أن نؤمن به باسمه ثم كذلك أعمالهم منها من علمنا منهم من علمنا أعماله ومنهم من لم نعلم لكن علينا أن نؤمن على سبيل الإطلاق بأنهم عباد مكرمون ومتدلون لعم الله عز وجل طيب هل لهم نصيب من تدبير الخلق بغير إذن الله لا لكن بإذن الله نعم الموكل بقطر والنبات موكل بنفس الصور وفيها ملائكة موكلة بالعجنة ملائكة موكلة بكتابة أعمال بني آدم وملائكة موكلة بحفظ بني آدم لهم عقباتهم بين يديهم خلفه يحفظونهم من أمر الله لكن كل هذا بأمر الله عز وجل وبإذنه وليس لهم أي شيء في الكون منازعة لله عز وجل ولا معاونة قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير نعم ولا تنفع الشفاعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أدن له فنفى جميع ما يتعلق به المشركون لا يملكون مثقال ذرة انفرادا وما لهم فيهما من شرك مشاركة وما له منهم من ظهير معاونة ولا تنفع السفاة عنده إلا لمن أذنه الله شفاعة وبساطة ثم قال حتى إذا فزع عن قلوبهم منهم الملائكة وهم الملائكة إذا سمع الوحي صاعق فليس لهم أي شيء في التصرف في الكون لكنهم يمتثلون عن رضى الله عزوجل. طيب. من قال إنه لا بد أنهم إن من الملائكة من ليسوا بأسماء. من ليسوا؟ من ليسوا بأسماء. بأسماء؟ ناجوس. لأن يقول الملك الموكل بأن يكتب عنه الوحي. إيه. إيه. يقول ما نراه. ووال الملائكة الذين يجلسون. حتى ما جبريل ما نراه. وغير و جبريل ما نراه. يجي جبريل ويطلق الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ما يرى. اللي ما ترى كل الذي لا ترى لا يكون جسما لا نقول ممكن أن لا ما نقول ممكن وكل الملائكة كلهم أجساد ما يمكن أن لا يمكن بإذن الله يتحولون هذا جبل يتحول إلى صورة الإنسان يعني ممكن يتحولون يكونون بإذن الله بإذن الله ما هذه ما أدل ما أذ يعني هذه لكن ما يمكن الذين يكونون معنا <تصفيق> وهم لازم تشاهدهم الآن الجن أجسام يأكلون ويشربون ويقولون ويقولون بدنا اللي ما يقوم يصلي الفجر <تصفيق> نعم هم <تصفيق> علىك شوفهم نقول أجسام حسية أجسام, أجسام حسية لكن ما تشوفهم الآن فيما بين أيدينا كما يقول الأطباء يقول في هذا منتنا الجو منتنة جراثيم وما جراثيم وأشياء معدى صدقوا منا كذبوا لا هذا نراه في عيوننا اي لكن بس هل ترى في عين مجرد؟ لو جعلت تقب الشمس يدخل في غرفة مظلمة؟ لا ما هم فعلهم هذا الجراثيم هذا هذا هذا المهم على كل حال إنهم هم محجوبين عنه الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من عند الذين من عند قريش وهم قريش شوفون وجعلنا من بين أديم سدا ومن خلفه سدا فأشنهم فامرأبسوهم. بس إذا قالوا يا شيخ أن الجسم لا بد أن يكون محسوس. نقول نعم نقول هو محسوس لكن ماذا من كونه محسوس أن نشاهده؟ إذا ما يكون ما يكون جسم؟ لا سبحان الله خلا. يمكن يستجسمن لكن ما نراه الله عارف كل شيء قدير. قولي شيخ. هو الشيخ صحيح ما يدل على أن الجسم؟ نعم. صحيح يعني واضح واضح جدا ما في أشكال. ولا أيضاً يعني ربما يشكل علينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم أكثر من, من أنه عندنا ولا نشاهده <تصفيق> وكيف يدخل في الإنسان يجري منه مجرى الدم وهو ما يحسبه ولكن يجب علينا أن نصدق نقول الآن روحك تجري منك مجرى الدم كل عظم كل عصب وكل لحم وتنزع منك عند الموت ومع ذلك تشوفه ولا لا <تصفيق> لا ها أيوة. ترى إذا مات الإنسان رأاه <تصفيق> لكن قبل ما يرى، ولا يحس بها إذا دخلت عند الاس... عند الاستيقاظ، ولا يحس بها إذا خرجت عند النوم. ما ما نعلم ذلك لأنه ضعف قوة التصافح بالنسبة للمقوة. لا. لا ما ما ما يراه. يمكن ضعف المهم إنهم محجوبين عنه، وهم أذى. المهم إنهم محجوبين عنه. لو يجي أقوى الناس بصرا وبأكبر م مكبر ومجهر ما رأى أبدا. طيب الملائكة إذن. عرفنا أنهم مخلوقون من نور وبهذا نعرف أن الشيطان ليس من لأن الشيطان خلق من لا من نور بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين قال الله تعالى عن إبليس إنه قال لربه أنا خير منه خلقتني من نار وقفت من وقال الله عز وجل وجاءنا خلقنا له من قبل من نار السموم وأخبر النبي عليه الصلاه والسلام أن الملائكه خلقت من نور وان الجن خلقوا من النار وان آدم خلق بالموصف لنا من التراب يبقى الاشكال في قوله تعالى فسجدوا واد قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وقد تقدم في التفسير نعم ان هذا <تصفيق> <ها؟ تصفيق> من قطع وأن إبليس كان منهم في المجتمع مجتمع بهم فوجه الخطاب إلى الملائكة وهم لا يحصيهم عددا إلا الله والشيطان واحد منهم والواحد قد يوجه الخطاب للجماعة وهو منهم وإن لم يكن من جنسهم نعم العرب يقولون جاء القوم إلا حمارا معنى الحمار ما من جس أخوه، فالمهم إن أنه في وجه الكلام إلى الجماعة، وإن كان فيهم واحد من من عدد اللصيه الله عز وجل. طيب وقوله والملائكة والكتاب الكتاب المراد به الجنس، فيشمل كل كتاب أنزله الله عز وجل، وعلم أنه ما من رسول إلا معه كتاب. ما من رسول إلا معه كتاب الدليل لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان أنزلنا معهم مع هؤلاء الرسل الذين أرسلوا بالبينات فما من رسول إلا معه كتاب أما النبي فقد لا يكون معه كتاب بل الظاهر أنه لا كتاب معه لأنه يحكم بشريعة من قبله. إن أنزلنا التوراة فيها هودى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا بها بالتوراة النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والكتب المعروفة لدينا هي خمسة أربعة نعم. التوراة والإنجيل والزبور والقرآن صحف إبراهيم وصحف موسى صحف موسى اختلف العلماء هل هي التوراة ولا غيرها نعم فمنهم من قال إنها غيرها ومنهم من قال إنها هي على كل حال الخمسة ما في أشكال والسادس الدنام هي المزامير المزامير عبارة عن حصولنا طيب وأما ما لم نعلم به نعم فنؤمن به إيش إجمالا فتقول في قلبك ولسانك آمنت بكل كتاب أنزله الله على كل رسول. ثم إن المراد أن تؤمن بأن الله أنزل على موسى كتابا يسمى التوراة وعلى عيسى كتابا يسمى الإنجيل نعم وعلى داود كتابا يسمى الزبور أما أن تؤمن بالموجود منها الآن فليس بواجب عليك لماذا؟ لأنه محرف ومغير ومبدل لكن تؤمن بأن له أصلا بأن له أصلا نزل على هؤلاء الأنبياء و تقول كل يجب الإمام بها ولا ينبغي عدم الإمام بها نعم, نعم نؤمن بالأصل لا, لكن لأ, الآن. لأ. الآن نعم لأ يجب. نؤمن ما, ما يجب علينا الإمام بها ولكننا نؤمن بأن لها أصلا وما بكل ما فيها, لا فيها تحريف ولهذا قلنا إننا نؤمن بأن الله أنزل على موسى كتابا يسمى التوراة أما التوراة التي في أيدي اليهود الآن فإنها محرفة ومغيرة كل أصلها لا شك طيب هذا الإيمان بهذه الكتب هل يلزمنا العمل بما فيها أو لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الثاني الثاني هو الذي يجب على المؤمن فنحن نؤمن بأنها حق وأن العمل بها واجب مفروض ما دامت رسالة النبي الذي أرسل بها باقية فإذا نسخت بشريعة أخرى صار العمل للشريعة الثانية ثم إذا نسخت الثانية صار العمل بالثالثة وهكذا ولهذا النصار الآن بعضهم بعض أسطاؤهم يقولون أيما أول يعني نحن عاد حصل لنا معهم محاضرة وأوردوا هذا السؤال أيما أول الإنجيل أو القرآن وش الجواب إنجيل. الإنجيل لكن وش الغاية من هذا السؤال يقولون إذن الع... العمل على الأول هذا وارد فالعمل على الأول نقول بكل بساطة نعم مثل ما قلت بكل بساطة إذا قررتم هذه القاعدة فلا عمل أيضاً بالإنجيل العمل بالتوراة, بالتوراة. وكذلك نرتق نعم إلى نصل إلى آدم فالمهم على كل حال إن الأمر بالعكس في الحقيقة أن المتأخر ناسخ بالأول بالعكس <تصفيق> اختلف أهل العلم رحمهم الله في ما جاء في هذه الكتب من الشباب <تصفيق> الصحيحة إذا لم يرد شرعنا بخلافها أما إذا ورد شرعنا بخلافها فبإجمع المسلمين أن العمل بما جاء به شرعنا لكن إذا وجد في التوراة والإنجيل شيء لا لم يرد شرعنا بخلافه فهل يجب علينا أن نعمل به نعم وأنه شرع لنا أو لا يجب فقال بعض أهل العلم إنه لا يجب لأن الله تعالى قال في القرآن إن أنزلنا عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه تحكم بينهم بما أنزل الله وقال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فلسنا بحاجة إلى شرعهم ولا يلزمنا أن نعمل به ما دام ليس في القرآن ما نعمل به وإن كان لا يخالف القرآن وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط وقال بعض أهل العلم بل يجب علينا أن نعمل بما في التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب السابقة إذا لم يرد شرعنا بخلافها واستدلوا بقوله تعالى أولئك الذين أهد الله فبهداهم مقتدي. فقالوا إن الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بهداهم. نعم، وفعلا الرسول أرش أشارة إلى هذا، إلى شيء من ذلك. وقال أخضر الصيام, الصيام داود كان يسوم يوما يوما وأفضل قيام دعوت. كان يصوم يوما ويؤطر يوما وأخضر القيام قيام دعوت. كان يأكل ينام من الصليح ويقوم ثلته وينام سودسه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك أكثر أحيانه. ينام في السحر ويقوم في ثلث الليل فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذا ثم إنه إذا لم ير شرعنا بخلافه ما صار مخالفا لشرعنا وهو من عند الله فيجب أن نعمل به يجب أن نعمل به وهذا القول أصح من حيث النظر لكنه يبقى الإشكال في ما يوجد الآن من, ال... من الكتب السابقة كيف الإشكال؟ متحرك متحرك. أينه الشك في صحته؟ الشك في صحته هذا هو الذي يوجب للإنسان أن يتوقف. يوجب الإنسان أن يتوقف. ومن هنا، رحمك الله، من هنا نعرف خطأ من يأتي احيانا بشيء من التورات أو من الانجيل أو من الزبور. يريد أن يراقب به الناس يراقب الناس في العمل، فإن هذا خطأ، ولا سجّم في هذا الوقت، في هذا الوقت الذي التبس على بعض الناس الأمر، صار بعض الناس يجيب من نصوص الإنجيل، وإذا جاء بها حجة على على على النصارى لا بأس. لكن أحيانًا يجيء بها ليقرر ما في القرآن، كأن القرآن في حاجة إلى أن يشهد له ما في الكتب السابقة، وليس بحاجة لا سيما عند عامة الناس. العلماء قد ينفعون من هذا في الحقيقة، ولا سيما في المناظرات مناضرات النصارى. لكن العامة ما ينبغي أبدًا أن نجعل في قلوبهم إلا شيء واحد، وهو خال القرآن. والسنة طبعا لأنها من القرآن مبينة له ومفسرة كوننا ندخل على العام أشياء من هذا يلبس عليهم الأمر ويظنون أن هذا الأمر أو أن هذا الدين ما زال قائمه دين غير المسلمين وهذا خطره عظيم وقد لمسنا خطره الآن فأصبح بعض الناس يقولون إن الأديان ما هي إلا أفكار كفك كفكر أرستاطوص وغيرهم من هؤلاء القوم والفلاسفة أفكار وكل له فكره وكل له رأيه ولا ينبغل ينكر على أحد وهذا ترى شيء شيء علمنا به شيء علمنا به من هؤلاء الجهال الذين ما عرفوا أن الدين الإسلامي دين من الله تعبدنا الله به وليس لنا فيه رأي ولا لا هل هو فكر لا لا شيء أنزله الله لعباده يتعبدون له به عقيدة وقول وعملا كل العباد وليس, لأح... وليس هناك مجاد لاجتهاد يخالف هذا الدين طيب الكتاب والنبيين النبيين عليهم الصلاة والسلام يدخل فيهم الرسل هنا ولا لا يدخل فيهم الرسل بلا شك إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبين من بعد إلى آخر فعند الإطلاق إذا أطلق النبيون دخل فيهم الرسل أما الرسل لا يدخل فيهم النبيون قولها النبيين يشمل الرسل وقد ورد في حديث صححه المحبان أن عدة الرسل ثلاثمائة وبضعة عشر رسول وأن عدة الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفا نعم فإن صح الحديث فهو خبر معصوم يجب علينا الإيمان به وإن لم يصح فإن الله يقول وَلَقَدْ أَرْسَنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكِ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا ومنهم وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عليك ونحن لا نكلف الإيمان إلا بما بالغنا الذين علمناه الرسل يجب علينا أن نؤمن بهم بأعيانه والذين لم نعلمهم نؤمن بهم إجمالا نؤمن بهم إجمالا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله نعم الحديث ما يفعل بلائه لا إيه ما لم ما قصوا علينا لكن علم عد علم عددهم علم علم العدد لا يدل على القصة طيب الآن يمكن نشوف القرآن كم في فيهم كم في القرآن الرسول خمس لا أو 25 25 خمسة وعشرين رسول ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ووهبنا له لإبراهيم إسحاق ويعقوب ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نزم حسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس وروطا وكلنا فضلنا عليهم بس كم دولة؟ ثمانية عشر سداء ثمانية عشر من بكي آدم آدم نبي وليس برسل شعيب وصالح وهود ومحمد دريس موجود؟ لا ماذا؟ Adrisse onko hän olemassa? Ei Ei ole. Ei ole.